في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بِأَفْوَاهِكُمْ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 أول الأرحام, الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مِنَ من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا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 منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعون ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بِعَوْرَةٍ إن يريدون إِلَّا فراغ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 ويعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم الم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رايتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلطوكم بأنسنة حداد أشحجا على الخير أولا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 ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خَيْرًا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب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 فَتَعَالَيْنَ أُبَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَذَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أجراً عظيماً يا نساء النبي من يأت منكن نبي بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين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 يا نساء النبي لستن أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا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 المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصادرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم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 إِنَّ الله وَرَسُولَهُ فَضَّلَ ضَلَالًا وَلَا بَلَا لَمُبِينًا تَقُولُ للذين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 وَسَبِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الْعُلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا رحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إننا أرسلك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن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 كمن تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينون ولا يحزن ويرضين بما يحزن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 ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا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 نزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 وَأُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ صَلَوْا مِنْ قَمْرٍ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا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 بَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عند اللَّهِ وجيها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ